بسم الله الرحمن الرحيم بنابي بإخوة بخشندي مهربان والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا مەتە دوواجی بە سوێن بەو فرشتانی کجانی کافران لە لەشیان بە سەختی دەدەهێنن، و بەو فریستانەی کەجیانی باوەداران بە با ئاسانی دەردێنن، و سوێن بەو فریستانەی کە خێرا فرمانی خوارجێ بەجێ دەکەن، و سوێن بەو فریستانەی کە پێش بڕچێ دەکەن لە بەجێهێنانی فەرماندا،وە سوێن بەو فریستانی کە کاروبار دەکەن، و تسوین بەمانە ئەوەی بەڵێنتان پێدراوە دێتە دی تتبعوها الرادفه لە ڕۆژێکدا فو دەکرێ بە پور ده بو ملرزه زوی نه دوباره فوی پیادا کریتا و بو ملرزه چی تریشی بدوا دادیت مردوان زندودب نه قلوب يومئذ واجفه أبصارها خاشعة زور دلو رجد هذا الأرزي تاويان سربا وجهر دبي يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة أمرو بقالت ودلين ئاخۆ ئێمە لە پاش مردن دەگەڕێنرێینەوە بۆ ژیانی پێشوو ئایە پیشو بووین بە ئێسقانی ڕزی و چۆن زیندوو دەبینەوە قاڵوا تلکە ئدان کەڕەتن خاسیڕة وتیان ئا ئەوە ئەگەر وا بێ گەڕانەوەیە چی بەزیانە انما هیە زەجڕەت واحده فإذا هم بجمان بيقمان أوزندوبون ويهر يغنع رتيا إي تركتو فر وان لدشتيش سبيكاتي بكاتي دا هل أتاك حديث موسى آية داستاني موسات تبيجيشتوا إذ ناداه ربه بالوادي المقدم سينطوا <تصفيق> كات كفر وردغاري بانجي كلشي وي فيروزي طواوه اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى انتذك واهديك الى ربك فتخشى <تصفيق> <تصفيق> chunk barastiya akhi bua wa peble ayat tv pag beita walaguna waridni shan dambuna sinni parvardigar فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى انزا نشان هر غورة كي نشان دا كثي بدروي زاني پشتي حل کردو روي بپلا انزا زادو گراني کو کردو و بانجي وتي من پر وردگاري الله نكال الآخرة والأولى إن جا خواه غرفتاري كربس زي هر جهان إن في ذلك لعبرة لمن يخشى براستيلم داستان دا پنده بو كسيق لخواب ترسي أأنتم أشد خلق أم السماء بناها <تصفيق> أدروس كردني إيه وجرانتر يا أسمان درستي كرد <تصفيق> رفع سمكها فسواها وأقش ليلها وأخرج ضحاها بعلىي بروس كرد وورش خاص والشوي ابي تاريخ كردو دري خزرونا چی راجي بعد ذلك دحاها أخرج منا ماءا ومرعا والجبال ارساها لا باشان خست راخست لي درهنه ابي لوري وشاخكان يبتودى مزران متاعا لكم ولأنعامكم بو بهرمند خوتان وآجلتان فإذا جاءت الطامة الكبرى إن زاكاتي كروداوي قورها تكرو جدوائيا يوم يتذكر كَرُو الْإنسانُ مَا سَعَى وَبُرْزَةِ الجَحِيمُ لِمَن يَرَى أَوْ رَاجَكَ مِرَوفَ كَرْدَ وَيْخُوِتَ دَابِيرَ دَكَبَةَ وَدُزَخْ بِشَانَدْ مَنْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى لو روجه دا تاكا و خراپا با کرده و دا بجد کرده انزا او کسا سرکش بو بي و جياني بي او دو زخد ما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى وأوكسيك ترساب لها الوسج بردم بروار دجاري برجري نفسي خوي كرد بيل آرز وخرابا فإن الجنة هي أو بيجمان بهش جعايتي يس الونك عن الساعه ايان امرساها في سياره لذا كان دربالي الروجي دوايي كيدبي فيما انت من ذك إلى الى ربك منتهاها توتيدا ولبي لك النووي توتون لمبار وددوي زانینی اوه هر لای پر وردگار تا انما انت منذر من یخشاها بیگوما تو هر ترسینری کسی چید کلو روزب ترسین کأنهم یوم یرونها لم یلبثو سیەن ئەو بحاء بێبرواکان کە ئەو ڕۆژە دەبین وا ایواریک کە نەماونەتەوە یا چێشتەنگاوێک نەبێ لە دنیادا.